الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم that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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصنوا ثم تاب الله فتاب الله عليهم ثم عموا وصنوا كثير لهم والله وصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن بريم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 فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما البسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة, وأنه صديقة لا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر لا يفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ الحق وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ وَلَا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 بِالْغَيْبِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ وَلَكِنَّ